يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافره أَإِذَا كُنَّ عِظامًا نَخِرَةَ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاعِظَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّائِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى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 فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فعشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى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 والارض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاب يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجعيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجعيم هي المأوى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 114. إلى ربك منتهاها 115. إنما أنت منذر من يخشاها 116. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ضحاها